بسم الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين لازالت قراءتنا موصولة حول تفسير العلامه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله تعالى في تفسيره المبارك تيسير الكريم من الرحمن في تفسير كلام المنان ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون قال رحمه الله لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال أهل الأعمال الصالحات على طريقته تعالى في القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب يكون العبد راغبا راهبا نائبا راجيا هذه طريقة القرآن هذه طريقة القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب يجمع بين ذكر الجنة وذكر النار ليحصل العبد ترغيب وترهيب يحصل العبد النظر في الأمرين فيخ احد الطريقين على بينه وبصيرته فبينما يذكر الله سبحانه وتعالى النائين مرتقين يرقبوا وعز وجل عذاب المعرضين وبينما يذكر الله جنات قر اللهن وبينما يذكر الله سبحانه وتعالى عاقبه الاعمال الصالحه يذكر كذلك عاقبه الاعمال السيئه وهكذا يجمع الله بينهما ليحصل عبد ترغيب وترهيب ويكون على بينه من امره وكما قال الناس برضها تتميز الأشياء فالإنسان يعرف قدر النعيم إذا ما عاينه فضعت العذاب ويعرف أيضا الحسرة العظيمة إذا حصل العذاب بمعارفة الفضل العظيم إذا حصل له الثواب ولهذا كان في القبر يبرز للرجل مقعداه من الجنة ومن النار. فإن كان من أهل جنة اغتبط وزاد صروح حين يرى مقعده من النار لو دخله ويوفر رغض الرجل مقعده من الجنة لتزداد حصرة حين يرى مقعده من الجنة وهو من أهل النار ما؟ الرغبة والرهب والخوف الرجاء طب الإيه؟ الرغبة ورجاء لا الرغبة ورجاء واحد, واحد, واحد أسوى التنوع يعني رغبة. الرغبة عبادة والرغبة عبادة والخوف عبادة والرجاء عبادة كلها. فقال وبشر أي أيها الرسول ومن قام مقامه الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة أي نعم هذا العمل مصدق ليه ما في القلب كذب من لم يعمل في تصديق وعثقات لا يمكن لا بد في الجمع بين هذا وبين ذاك. ولهذا قال سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحين كلها مقيدا القيود الثقيله قال في حديث معاذ صدقا من قلبه فقال في حديث عباده يبتغي وجه الله وقال في حديث ابي هريرة مخلصا وجاء غير شاك فيهما كل هذه قيود للا إله إلا الله صدق والإخلاص والقبول والإنقياد كلها شروط للا إله تقييدات يشمل المطلق الورد في بعض الأحاديث على هذه التقييدات وبهذا تفهم النصوصه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قيل لوهدي بن منبه أليس لا إله لله مستاح الجنة قال بلى ولكن هل يفتح هل, هل يفتح بلا أسناد مستحيل بدلو من أصل، بس هذه العمل، بس من هذه هي العمل نعم، وغسّت أعمال الخير لم يذكر الله الإيمان في القرآن إلا وقارنه العمل والعصر إن الإنسان لفي خسر خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصل الحق تواصل السر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله واجل قلوبهم وإذا تورت عليهم آتوني ما آيات زادت في من إلى آخره. إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب وجاهدوا أمليم وانفسهم ولكن مذر من, من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبنا والقرب إلى آخر إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتد فين العمل من منزلة الإيمان هو من الإيمان بل أخفصوا وأشرفوا ما في الإيمان حيث هو الدليل البين وعليه فعطف الأعمال الصالحة على الإيمان في قول سبحانه وتعالى إلا الذين أمنعوا الصالحات، ليس عطفا مختضيا للمغايرة الذاتية وإنما هو عطف خاص على عام وهذا مغايرة لكن مغايرة في الصفات فالعمل من الإيمان الذي هو قول واعتقاد وعمل فالقول شيء والاعتقاد شيء والعمل شيء هذا صفة هذا صفة, هذا صفة. فيكون مجاعة في الخاص على العام والمعلوم عند العربية أهل العربية لأن عطف الخاصة على العام يكون منذية في الخاص زيادة تنبيه لزيادة فضل نعم ووصفت أعمال الخلاشة الذين آمنوا أن لهم وعمل الصالحات إن الذين آمنوا وعامل الصالحات إن لا بنذوء إن لا بنذراء أجمع من أحنان فين اللي... الذين عملوا من غير عمل الصالحات هو الذي أرسل صلى الله عليه وآله الحق ليظهر عن كل قالوا الهدى ودين الحق العلم النافع والعمل الصالح فين هو الإيمان بالعمل في المال الشرعي ثول ما الذي تضمن هذا العمل؟ ولا ينبغي أن نفتح ولا ثقبا للمغجاة يتضرعون به في مذهبهم الفاسد الذي يجعل إيمان الناس إيمان الملائكة والذي يسوب بين الناس جميعا في الإيمان والذي يقولوا وأهلهم في أصله سواء؟ نعم يعني. أبو بكر وأنا في أصل إيماني سواء الذي هو تصديق عندهم تصديقنا كتصديق أبي بكر هذا عجيب ما وصفت أعمال الخير بالصالحات لأنها بها تصلح أحوال العبد وامور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخرى ويزلوا بها عنهم فساد الأحوال فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته وقال عمل الصالح هذا القيد لما تواثر فيه الشرطان الإخلاص والمتبع ما يكون عمل صالحا إذا كان فيه شرطان الإخلاص والمتبع هذا هو العمل الصالح نعم سبشرهم أن لهم جنات بساتين جامعة الصالح ذا قيد زائد على العمل يعني مش أي عمل كمان يحصل به بنجاة وإنما العمل الصالح وما تبقى العمل ولا صالح يعني, يعني نفس العمل هذا لا ينفع الا اذا كان صالحا هو احنا نكتب القيد العمل بس ده لابد كمان في العمل من الصلاه لابد في العمل من يعني القيود دي ليه ليه لماذا نهملها أيرضى ربنا سبحانه وتعالى عمن بقي ظهره كابينا كما قال الشيخ الإسلام لا يصدق الله العظيم إذا واحد قال بس الكلام ده لا واقع له هو يتصور هذه المسألة وهو لو تصور خلافة في المسألة كما قال الشيخ المعتزيم رحمه الله تعالى يعني قال يعني ما تتصوروش هذا وتتصورون إنسان يدخل الجنة بلا صلاة يعني هذا هذا لا تص هذا لا تصور وهذا لو يتصور نعم <تصفيق> <تصفيق> تبشرهم أن لهم عدم القع المسألة وعدم القع المسألة نحن مسألة علمية موجود نعم أن لهم جنات أي بساسين جامعة من الأشجار العجيبة والثنار الأنيقة والظل المديد والأغصان والأثنان وبذلك صارت جنة يجتن بها, داخل جنة. جنة يجتن بها داخلها داخل. داخلها وينعم فيها ساكنها تجري من تحتها الأنهار أي انهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها كيف شاءوا ويصرفونها أين أرادوا وتشرب منها تلك الأشجار فتنبت أصماس الحماط الله وكبر الله أن يرزقنا وإياكم بفضله عين يشرب بها عباد الله يفجرونها يشرب بها عباد الله مش الأصل يشرب منها هو الشرب بي ولا الشرب منه طيب ليه بها هذا فيها أول من يقول الباء بمعنى من لأن حر الجر تتناول يعني يشرب من وهذا القول تسلط على حرف الجر والقول الثاني تسلط على الفعل يشرب بها يشرب بها أن الفعل قد يشرب وقد يضمن معنى فعل آخر فيشرب بها مضمن للفعل يروى فيكون المعنى عيني يروى بها عباد يروى بها يبقى الفعل مع هذا الحرف يتضمن فعلا ايه اخر كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي هذا من جنسه وعلى وصفه كلها متشابهة في الحصن واللذة ليس فيها ثمرة خاصة وليس لهم مقتل خال من اللذة فهم دائما متلذذون بأكلها وقوله وعطوا به متشابهة لون متشابها في الاسم مختلف الطعوم مختلف الطعوم وقيل متشابها في اللون مختلفا في الاسم وقيل يشبه بعضه بعضا في الطعم واللذة والفكاه والفكاهة والفكاهة والفكاه, والفكاه ولعل هذا هو الصحيح حذما لما ذكر مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم ذكر أزواجهم فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه فقال ولهم فيها أزواج مطهرة فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني ليشمل جميع أنواع التطهير فهن متهرة يعني, يعني هذا الحذف يدعموه أزواج مطهرة مطهرة من إيه حرف هذا فهن يت... لي... ليكون أشمل وأعم في المعام وإن بقى أي طار اخترى دخل فيها فهن مطهرات الأخلاق،, الأخلاق متهرات الخلق متهرات اللسان الأخلاقي مطهرات الخلق مطهرات اللسان مطهرات الأبصال في خلاف الدنيا قد تجد المرأة جميلة غاية في الجمال مع كونها غاية في البذائل فتطلق قبل ثاني سبوك غاية في الجمال قد احسدوك الناس عليها والناس لا يعلمون النار التي تكوى به من بذائة اللسان صحيح او العكس قد تكون جميلة طيبة الطباع في هذا واللسان لكن لم يكتمل جمال من ولو اكتمل هذا مع ذاك فهناك فترات يقف تنعم الإنسان بامرأته لحظات الحيض وكذا ثم المرض ثم ما يطرأ على هذا الجمال الذي قد يدوم مثلا عشرين ثلاثين ما يطرأ على هذا الجمال من الشبيء يعني كبر السن لكن في الجنة ليس شيء منها فهن مطهرات بجميع أنواع الطهارات تبقى هذه المرأة شابة جميلة جامعة بين الحسن الخارجي والحسن الداخلي بين طيب الظاهر وطيب الباطن بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن ويكفي أنك لا تنظر بعثة في الجنة إلا لها ويلا تنظر بعثة لها في الجنة إلا أنت فأنت تقرير العين بها قررة العين بك ما تعرض عنها اعراضه ولا تذهب مرة وتعود إلا وقد ازددت جمالا وحسنا في نظرها ويكذلك قد ازدادت جمالا وحسنا في نظرك فيكون أنعم النعيم الرضا بزوجتك وأنها ما تقردها عينك ولا احد يعدلها فضلا أن يفضلها وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يتي من نجد ولهذا حقا لأهل الصراحي أن يشمروا لهذه الجنة، فحي على جنات عدن ومنال، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكن منا خبي العدوي، فهل ترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ هذا هو الوطن الحقيقي والدار التي يعمل لها العاملون لها العاملون، ولهذا ما ذكر الله هذا النعيم إلا وداع عقبة أو قبله إلى مصارعه والمنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تنافس الإنسان في هذا الطريق. طريق هداية والصلاح لا في الأمور التي تقضح الشك في قلبه أو تبعد الإنسان عن هذا الطريق خسارة هذه الأوقات التي تضيع فتبعد الإنسان عن هذا الطريق الذي يقرب الإنسان من طاعة الله سبحانه وتعالى وليكن تنافسنا في خطين اثنين لا ثلث لهما العلم النافع والعمل الصالح بس أحجر نفسك في هذا العلم النافع ومعلوم الطريق ولا الحمد فالعلم النافع له أربابه وله كتبه، ليس خفيا بل هو أوضح الطرق لم نجد دليلا على جهنية معطلة مثلما نجدها على ثلاثية وسطية جامعة بين الإثبات مع التنزيه والنفي من غير العقيد لم نجد أشعرية ولا ارجائيه ولا رافضيه عليها سحائب الحق مثل ما نجد في هذا الطريق إذن ما عذرك ولهذا قال شيء فاروق الأمة أو عمر رضي الله عنه قال لا عذر لأحد لا عذر لأحد ركب, ركب, ركب ضلالة احسبها هدى ولا أعرض عن هدى يحسبه ضلالة فقط بيونة الأموك إيش عذر تعد عشرين سنة من تشعرك أنت ماشي فيه ولا فين الحق سبحان الله عشرين سنة ثلاثين سنة ضايع كما قال الشيخ بكر حافظ الله لا تكون تدخل اليوم هنا تدخل البكرة من هنا تمشي مع نهاردة مع فلان وتمشي بكرة. وتكون بكرة عدوا له إيدة طريق واحد علم نافع وعمل صالح لأن السلعة غالية السلعة غالية أخوان والسلعة هذه ليس الناس فيها على درجة وحدة إنما هي درجات فلتشح الهمم من أجل الحصول على أعلى هذه الدرجات يا رسول الله سني لما قال الرجل قال أسألك مرافقتك في الجنة مرافقتك في الجنة قال هل غيرها قال لا يا رسول الله قال الأمع عمر نسيب رضي الله عنه بن كعب قال سليم قال أسألك مرافقة في مرافقه هذا الذي عند الصحابه وهذا الذي عند أرباب الرسوخ والدينه فلا يعدلون بهذا الطريق شيئا فاخلقهن انهن عرب متخلبات إلى ازواجهن بالخلق الحسن وحسن التبع والادب القولي والفعلي ومظهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة ومطهرات الخلق ايضا بكمال الجمال وليس فيهن عيب ولا دمامة خلق بل هن خير, خير خلق ولا دمامة خلق بل هن خيرات شفان مطهرات اللسان والطرف قاصرات طرفهن على ازواجهن وقاصرات الفنتهن عن كل كلام قبيح في هذه الايه الكريمة ذكر, المبشري والمبشري ذكر المبشري والمبشري والمبشري والمبشري المبشر والمبشر ذكر والمبشر والمبشر به والسبب الموصل لهذه البشارة فالمبشر هو الله المبشر هو النبي صلى الله عليه وسلم والمبشر هو المؤمنون والمبشر به الجنات والسبب الموصل الإيمان والعمل الصالح فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أعظم بشأن ومن قام مقامه من أمته والمبشر هو هم المؤمنون العاملون الصالحات والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات والسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما. وهذا أعظم بشاره حاصلة على يد أفضل الخلق لأفضل الأسباب الله أفضل وفيه استحباب بشرة الممين وتمشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها فإنها بذلك تخف وتسمن وأعظم بشرة حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح الله أكبر هذه أعظم بشرة توفيقه للإيمان والعمل الصالح لأن الإنسان إذا كان على إيمان والعمل الصالح كان هذا من أعظم بشرة لأن هذا هو الطريق إلى الجنة فهناك جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة أما جنة الدنيا فهو التوفيق الإيمان والعمل الصالح فوجد الإنسان على الإيمان والعمل الصالح فليعلم إن شاء الله إن مشى على ذلك وصار على ذلك وانتهج ذلك وثبت عليه أنه من أهل الجنة فأعظم نعيم الدنيا السير على العمل الصالح والعلم الناس ولهذا ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى في مدارك السالكين كلام طيبا حين وصف الصرافة وبين بعمق فهمي رحمه الله تعالى أن هذا الصراط أصله في الدنيا ونهايته في الاخره فهو صراط واحد يبدا منك من الدنيا الآن وينتهي إلى الآخرة وحال الناس على صراط الاخره كحال الناس على صراط الدنيا فمنهم الذي يسير عليك كالبرق ومنهم الذي يسير كالريح ومنهم الذي يسيرك كأجويد الخير وهكذا على حسب الأخذ من الإيمان والعمل الصالح فعلى حسب ما تكون على صراط الدنيا تكون في صراط الأخذ يا ترى أنت على صراط الأخذ تكون كأجويد الخير أو تكون قلبرك أو تكون كريح يا ترى انظر إلى حالك الآن من الهداية والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح هذا الكلام الذي يقول راسخون هذا الكلام الذي يقوله أرباب السلوك أن أعظم ما يوفق إليه العبد في الدنيا هو التوفيق إلى الهداية لأن من وثقه الله سبحانه وتعالى توفيق الخاص وهداه لإذهاية الخاصة فقد أراد به كل الخير فما يظن برجل على التوحيد والسنة إذا كانت الأسرة فما يظن برجل صار على السنة فلم يعدل بهذه السنة شيئا ما يظن به إذا دخل فريق الجنة وفريق النار ما ظن هذا رجل بنفسه فأعظم النعيم هو هداية الله سبحانه وتعالى الإنسان للعلم النافع والعمل فذلك أول البشارة أصلها ومن بعده البشرة عند الموت ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم نسأل الله أن يجعلنا منهم اللهم أمين صلى الله وسلم وبركة رب محمد وعلى آله